Wielu z nich w Whatever. Whatever you want me to know in of us. And we call the same one and remember the same وعنده عن فرد وخد سائل تخيب السناني عن مده لان احنا سفرت وعاصلنا اخذ عن عن مدهاجين وعنده وخد سائل تخيب السناني من جيازتها عن الفرد لم في اخر السنة مني بس مني كامي يطلع مني بس كاره كاره من جناه بس في النص من هذا ما دامه كاره من قبله ما هذا مختلف من ناشدة مختلف فرق من ناشدة هذا يصير يروت لاتبيان من خارج من من ولا لا يسير إلا خرج من من هذا البيت لا خشارة بمعنى هذا الإنسان في خارج بيوت من داخل. ببيانة فتم الدنيا من المسافرين بسم الحمد فائد و جنارى بكل سفره ثلاثة اليوم و يستغل الى كان السفر الذي يتعلم باللاحية فالنسلاة ابطيا للمسافرين من اللي هذا الفتم بمسافر هذا لا الرياضه السفر للمنذ عنه كده ابن احمد وخصه قال في في قال في وعلى مصره المسافرين قارب جور الإيل ومسل أهدى قال لهم أنه وفق المحاك فإن الصورة مهت لغاية وعلى في في وهو ما ولا تقرير هذه المساكل مقابل المعنى المساكلة أعتقل الله من Widzę, że a to to w tym w tym w عندنا واجب تام. إنه كل شيء خاص بالسفر عندنا واجب إنه نختم يعني نخرج من بابي بابي. عندنا في مثل ثلاثة بابين في الأبواب. طبعا هذا البابين أكثر إيه نشاط. وراي استغرب من السفر من من من من منه من يقيم <تصفيق> في <تصفيق> مكة، لا يقيم يومين، لا يصوم. ولا يجادل على خير السفر حتى يوم لا يدخل قام في ما قال لي ان الاقامه كانت اتنقل الى فندق منى شكاكه تقول مسافره مشان السفر Chcę, abyśmy mogli być w stanie rozumieć, abyśmy mogli rozumieć, abyśmy mogli rozumieć, abyśmy mogli rozumieć, abyśmy mogli rozumieć, abyśmy mogli rozumieć, abyśmy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 أنا أعلم أنك سألتني كثيراً عن المكان الذي نقيم فيه، وربما تعلم أنني كنت في نعم، قال لي لا أعرف أي من با غير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 يقول ان من والله يكون المكان لديه دي في الاخر ولو ما اقضى بهم في <تصفيق> الوقت اتم الصلاة انسان مصافر ودخل عدم في في داخل الوقت ما يجب ان يختلف عدم نجل في الوصف اتم الصلاة انه تجمع مصابعة على على من ثابعا مصيّة يمكن وقالوا الله ان يقول اكملوا صلاتكم كانوا ان يقالوا ان يقالوا ان يقالوا ان يقالوا ان ويالعاصي حتى وراءة مسبقا حتى وراءة مسبقا مدامة داخل الوقت تابع ان ايمان من الشيخ واسوب حتى لا يكون قد احقق اليمان من الوضع وحسا شخرا شد وعند اشخان من شخرا وانا ان يقول اتيني من شخرا w اسمعوا يا اخواني اسمعوا خلوا عليكم في <تصفيق> حاله لو كان ممكن مريضا على شهاب الله في العالم في بلجان او بعالم حوله ولا أولى طالعه اللي نعلم إن الناس يسافر رضيعات، وإنما الناس من ما يجاوره من فكان السفر في فاتير بخص من ما ذلك ومبدا السفر والمعصيه لا يعجب شويه وفرصه لذلك واضح سواء كان يسافر من يخل بالدين انه لا يخل بالدين من يخل بالدين من من يخل بالدين من من لا يقبل من ما يقبل من ما يقبل. يقبل من فنقل من فنقل. يقبل من Chcę walczyć z ludźmi, nie walczyli, którzy nie walczyli, którzy nie tym, Chcę walczyć z ludźmi, którzy nie walczyli, którzy nie walczyli, ويقوم بمتخلها البابة لمن اخرى بيأكل بيعزم الطرارة ويأني لم ينتقل ينتقل <متحدث> في في جيبا جيبا في لا, لا في هذه في هذا لا هذا لا في التي ااهل الجورج ايده وهو هو المنتقل من فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم فم اللهم يا الله الله قال ابن مسعود حقاً، من من يأتي بالأذن وترسم ويشيد ونقط وطبعاً بالقناة لأنها كلها هذه يشيلها لا تدخل في السكنة في الأحياء المفروضة ثمان الصناعة اللالله دują بعدين عدم القبو الصاي måم الا الله و لا يتجاهم ان اقترض مساف يdسلوt خبان اهم what بعد م lithium الاسلام جمع هناك سئال كان my na to, a to ja nie mam. No dobra, no, słuchaj. I <laughs> من بين الحيوتين لا تعرف من 15 يوم في الصلاه من نظام الحيوان ما بين الحيوتين من اقل يوم لا أبداً، إخلاء خلاص، من الصحابة أن من الدنيا من من خدمه، من ذوي do dalej do zarządu zarządu do zarządu do do داخل الوقت او خارج الوقت وكان خارج الوقت لا يختبه ماذا ما ان كان داخل الوقت يكاد علينا ومن مين قال لا اتمنى انا تخضيف على ايضا لكن كان خارج الوقت وفن وقتا خضعت اذا اراد ان الوقت ثم وصورات العشر باعية واراد ان امتبه كان واحد مفيد ايضا يريد ان يقضي العشر فلا يختبه هذا وإذا في حال وكان سافرا يقضيها اثنان و حال من تكون شافعه